نشاطات العقل لكي يستطيع الإنسان أن يتخذ أفضل قرار عليه أن يصل بعقله إلى مرحلة الألفا ولكي نصل لهذه المرحلة لا بد أن نعلم وظائف العقل الواعي ووظائف العقل اللاواعي نشاطات العقل البيتا الألفا الثيتا الدلتا إن العقل اللاواعي لديه قوانين نشاطات العقل الباطن وهي 672 قانونا أولها قانون نشاطات العقل الباطن وهو ينص على أن أي شيء تفكر فيه يتسع ويتزايد من نفس نوعه فلو أنك تفكر في شيء وحللته بعد أن تعرفت عليه وقررت كيف ستتعرف معه فعندما ينتقل إلى العقل اللاواعي فما السبب في اتساعه وتزايده من نفس نوعه؟ إنه العقل لأنه يفتح لك ملفاته العقلية المتعلقة بهذا الشيء من يوم ولادتك حتى لحظة تفكيرك فيه لأن كل الأشياء التي لها نفس النوع توضع في ملف واحد فإذا غضبت يفتح لك ملف الغضب وكلما غضبت يفتح نفس الملف فتتراكم فيه الأحاسس والأفكار ونشاطات العقل عبارة عن النشاطات الطبيعية للمخ خلال اليوم وأول مرحلة من مراحل نشاطات العقل هي البيتا البيتا هي ذبذبات المخ وهي أخطر مرحلة يمكن للإنسان أن يتخذ فيها القرار حيث يصدر المخ فيها ذبذبات عالية جدا وخطيرة وهي من 14 إلى 28 دورة في الثانية والمخ في مرحلة البيتا يكون منشغلاً بأكثر من شيء فيكون منشغلاً بالأفكار والمؤثرات الخارجية التي تحيط الإنسان وقتها ومنشغلا بالأمور الحياتية سواء كانت أموراً تسعد الإنسان أو تحزنه إذن الراحة والاسترخاء الداخلي للمخ تكون قليلة جدا أثناء مرحلة البيتا الألفة وهي أفضل منطقة لاتخاذ القرار حيث تكون ذبذبات المخ فيها من سبعة إلى أربع عشرة دورة في الثانية فهي مرحلة متزينة بين الجزء الأيسر والجزء الأيمن للعقل فالتخيل أحد مصادر الأحاسيس وهناك استراتيجية تسمى أوتوجينيك أنا أسميها أوتوجينيك إكسرسايزيز تدريبات الأوتوجينيك تقوم على التخيلات أوتو أي ذاتي جينيك متعلق بالوراثة وأول من طرق هذا الموضوع رجل يدعى إيميل كونامي سويسري الجنسية حيث استخدم هذه الاستراتيجية في علاج مرضى وحقق نتائج وصلت إلى نسبة 24% لكن مؤسسة الأطباء فصلته لأنها رأت أنه يتناول الموضوع بطريقة غير أكاديمية قد تسبب الفوضى. بعد ذلك بعشر سنوات ظهر عالم ألماني وحاول ضبط ما قدمه إميل كونامي من نتائج وقدم استراتيجية تسمى Progressive أي الاسترخاء بطريقة مستمرة، حتى يصل المخو إلى مرحلة الألفة، كما قدم استراتيجية أخرى تسمى التصور الإبداعي، وحينما يتبع الفرد هاتين الاستراتيجيتين، مع التأكيدات التي تسمى Auto تصل النتائج إلى 34%، وسمى هذه المجموعة Autogenic، مختاراً اسماً ذا طابع طبي، حتى لا يتعرض لمسائلة مؤسسة الأطباء، ثم أخذ الناس في استخدامها ويكفي أن نعلم أن 50% من تدريبات الرياضيين العالميين مثل محمد علي كلاي وأندرو أغاسي وغيرهم يستخدم فيها الأوتوجينيك حيث يغلق لاعب السلة مثلا عينيه ويتخيل أنه يلقي بالكرة في السلة ويحدد مكانه والمسافة بينه وبين السلة وبضبط ذلك يخزن المخ هذه المعلومات وهكذا يصبح اللاعب متدربا على ذلك داخليا ونحن نستطيع أن نستخدم هذه الاستراتيجية مع الأحاسيس بأن يدرب الفرد نفسه مقدما يغلق عينيه ويتخيل نفسه وهو يتعامل مع شخص صعب المراس لا يستطيع عادة أن يتعامل معه ثم يتخيل نفسه وهو يتعامل مع هذا الشخص بطريقة متزينة في قوله وفعله ومن ثم يبدأ المخ في تخزين هذه البرمجة الجديدة للتعامل فعندما يرى الفرد نفسه وهو يتعامل مع ذلك الشخص بالطريقة الجديدة فحينما يلقى هذا الشخص حقيقة نصبح أمام مسارين البرمجة القديمة والبرمجة الجديدة بذا نكون قد كسرنا تركيبة التجربة القديمة وأعدنا تشكيلها وقد اكتشف هذا المنهج في الاتحاد السوفيتي واستخدمه في تدريب الأشخاص المشاركين في المسابقات وفعلاً نجح الأمر ثم اتسع وأصبح يستخدمه الأمريكيون الآن وقد استخدم اليابانيون ذلك في مجال الإدارة كما تستخدم منطقة الألفا كذلك في العلاج التنويمي بالإيحاء الثيتا وفيها يكون الشخص مسترخياً تماماً حيث ينام الشخص ويحلم ويكون عالماً أنه نائم ويحلم يصدر المخ فيها ذبذبات من ثلاث إلى سبع دورات في الثانية وتسمى المرحلة العميقة الدلتا يصدر المخ فيها ذبذبات من صفر إلى ثلاث دورات في الثانية وهي مرحلة النوم أو الميتة اليومية وهي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى حيث يعالج الجسم نفسه فالجسم يكون متعبا ومرهقا فينام الإنسان وينفصل عن العالم فإذا ما استيقظ وجد الإنسان نفسه مرتاحا تماما ليبدأ يوما جديدا ولكي يستطيع الإنسان أن يتخذ أفضل قرار عليه أن يصل بعقله إلى مرحلة الألفا ولكي نصل لهذه المرحلة لابد أن نعلم وظائف العقل الواعي ووظائف العقل اللا واعي ونعلم أننا لو تخيلنا أن العقل الواعي بحجم كرة البينج بونج فإن العقل اللاواعي بحجم كرة السلة واجبة عملية. هل تستطيع الآن أن تحدد ما هي أفضل مراحل نشاط العقل التي يمكنك فيها اتخاذ القرارات ولماذا؟ العقل الواعي التعرف على المعلومات المقارنة بين المعلومات تحليل تلك المعلومات أخذ القرار. العقل الواعي له أربع وظائف أساسية. 1- التعرف على المعلومات والتعرف على المحتوى 2- المقارنة بين المعلومات والمحتوى الذي تعرف عليه وغيره من المحتويات الأخرى 3- تحليل تلك المعلومات والمحتويات 4- أخذ القرار ونأخذ مثالاً وهو أن شخصا قال لك صباح الخير فستفكر في معنى ما قاله ثم تقارن بين تلك المعلومات وبين غيرها في الماضي وتحللها، ثم تتخذ القرار بالرد عليه. واجبات عملية، حاول أن تربط بين ما يصدر عن الآخرين وبين ثقافاتهم، ولا تقص كل ما يصدر عنهم من خلال ثقافاتك أنت.